وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مَحْضَرُونَ فَتُبَاحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيَانُ وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ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 وتخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين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 من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حز بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم نيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَأَتِذْ الْقُرْبَاحَ حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا فِي في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أعسيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك, فأولئك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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال ولإن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مضطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حظٌ ولا يستخفنك الذين لا